قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 وانما توعدون لاتوا وما انتم بمعجزين ثم اما بعد فقد اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وهذا لفظ البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجي احدكم عمله, لن ينجي أحدكم عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا صلى الله وسلم وبارك عليه ما كان ارحمه بنا ما كان أعظمه في نصيحته بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم لقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لأمته في حياته وبعد مماته هذه سنته ما, يزال ما تزال وحيا غضا طريا كأنه يعيش ميدنا بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم بل وفي عرصات القيامة حيث يصبح الناس أحوج ما يكونون إلى الشفاعة فأول ما يقول يا رب أمتي أمتي فصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرة والأولى وما أحوجنا إلى نصيحته هذه في أيامنا هذه التي نحن فيها في مواسم الأعمال فقد انتصف رجب وهذا مفتاح زمان الخير يأتي رجب ومن بعده شعبان ورمضان قال بعض السلف رجب موسم الزرع وشعبان موسم السقي ورمضان موسم الحصاد وقال بعضهم رجب كالريح وشعبان وقال بعضهم رجب كالريح وشعبان كهذا الذي يأتي بعد الريح رجب كالسحاب أو رجب كالريح وشعبان كالسحاب ورمضان كالمطر تتتابع الهمم منذ بداية شهر رجب وتكسر الأعمال موسم عظيم يراجع الناس دينهم الآن عينهم على رمضان يعالجون توبتهم يجددون ايمانهم الان لنا حال غير الحال وهنا ما احوجنا الى هذه النصيحه لن يدخل احدكم عمله الجنه لن يدخل احدكم عمله الجنة. الانسان بحاجه الى رحمه الله سبحانه وتعالى وتوفيقه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته قد يشكل هذا عند بعض الناس وبعض الافهام مع قول النبي مع قول الله سبحانه وتعالى في شان الطائعين من اهل الجنه جزاء بما كانوا يعملون وفي قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه فهذا العمل جعله الله تعالى سببا لهذه الخيرات فكيف يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا لن يدخل احدكم عمله الجنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله من اهل العلم من قال ان دخول الجنه انما هو برحمه الله وتوفيقه لا غير الأعمال الاعمال فانها مطلوبه لأن الناس ينزلون منازلهم على حسب أعمالهم ومن أهل العلم من جمع بين الحديثين بأن الباء التي هنا غير الباء التي هنا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هذه باء المعاوضه وهي التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن الجنة ليست ثمنا للأعمال وهذا صحيح واما قوله بما أسلفتم في الأيام الخالية جزاء بما كانوا يعملون فهذه باء السببية التي جعل الله عز وجل لأجلها العمل سببا للجنة ومن أهل العلم من جمع جمعا أحسن من هذا بعيدا عن هذا الخلاف قالوا لن يدخل أحدكم, أحدكم عمله الجنة أن الإنسان بحاجة إلى العمل لكن هذا العمل من حيث هو عمل لا فائدة له إلا بالقبول وشان القبول عند الله سبحانه وتعالى ما قيمة العمل إذا لم يقبله الله عز وجل وقد أخبرنا الله عن أقوام لهم أعمال كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وأخبرنا عن آخرين لهم أعمال لكنه قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لن يدخل أحدكم عمله الجنة هذا صحيح ولا أنت يا رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم أشرف نسمة خلقها الله الذي قام في الله عز وجل المقامات المحمودة ووقف المواقف المشهودة المصطفى والمجتبى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ما أحوج العباد إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلا فأنت تلمح هذا في قوله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم العبد سوف يسأل عن النعيم وإذا قام العبد مقام المسؤول بين يدي الرب سبحانه وتعالى فلو جاء بأعمال كأعمال أهل الدنيا كلهم وجعلها في مقابل نعم الله عز وجل ما نفعت أعماله شيئا ولا أمام نعمة واحدة من العمل فكيف بالخلود في الجنة لو كوفئ على اعماله كلها احسن المكافاه بل لو قبلها الله سبحانه وتعالى ووزنها بنعمه لرجحت نعمه من نعمه سبحانه وتعالى لذلك لا يصح هذا الثناء الذي يثنيه بعض الخطباء وبعض الوعاظ وبعض العباد حين يثني على ربه فيقول لك الحمد حمدا يكافئ نعمك حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده هذا لا يصح في الحقيقة أما إسنادا فلم يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما من حيث المعنى فمن هذا الذي يحمد الله حمدا يوافي نعمه أو يكافئ مزيده وهذا أفضل الحمادين صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بقوله لا احصي ثناءا عليه أنت كما أثنيت على نفسك لا يحصي العبد ثناء على الله سبحانه وتعالى كيف يوافي نعمه أو يكافئ مزيده لن يدخل أحدكم عمله الجنة وذلك يقتضي البراءة من الأعمال ويقتضي البراءة من الأسباب والأدوات والملكات وأن يعامل الله تعالى بالفقر المحت أنا الفقير في مجموع حالاتي أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي هكذا ينبغي أن تكون المعاملة مع الله سبحانه وتعالى لا يستحضر العبد عمله بل مهما اجتهد في العمل ينبغي أن يكون حاله كما قال أمور فرغنا من عناء صنيعها ولم ندري هل ترد أو سوف تقبل فدعها فإن تقبل نفوز بثوابها وإن كانت الأخرى فلصمت أجمل مات داود الطائي متى داود الطائي فقام ابن السماك في جنازته يسني عليه ويذكر عمله فقام بعض الصالحين وقال الله مغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله مهما كان هذا العامل أيا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته في روايه برحمه منه وفضل ثم قال سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغوا خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفهم الناس من هذا من قوله لن يدخل احدكم عمله الجنه ان يتهاون الناس في الاعمال خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجر الناس ان يهجر الناس العمل ان يتصوروا انه لا حاجه الى العمل حينئذ فقال سددوا وقاربوا اي لا بد من العمل فان العمل من رحمه الله سبحانه وتعالى لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل هذه هذا العمل من رحمه الله سبحانه فمن اراد الله تعالى ان يرحمه ووفقه للعمل قال اعملوا فكل ميسر فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسره لا بد من العمل إذن هكذا كلفنا الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يكون العمل على السداد على القصد على الإصابة إصابة ما أراده الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والمتابعة أن يقصد العمل أن يقصد العبد بعمله وجه الله وأن يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هكذا شأن العمل مطلوب لكنه لا يركن إليه ولا يلاحظه ولا يدل به على الله سبحانه وتعالى لكن لابد من العمل قال سددوا وقاربوا والسداد أن تصيب الهدف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عليا رضي الله عنه في طريقه إلى الله قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد واذكر بالهدى هداية الطريق وبالسداد سداد السهم هكذا يلقنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا ينسى اللهم إني أسألك الهدى والسداد سددوا أي اجتهدوا أن تصيبوا الهدف الذي لأجله خلقتم والذي لأجله تعملون حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنكم وقاربوا إذا عجزت عن السداد فلا أقل من أن تقارب حتى لا تتعب نفسك في شيء لا تستطيعه فربما مللت وربما إذا أجهد الإنسان نفسه وأتعبها لا يستطيع مواصله السير ولهذا قبل الله عز وجل منك المقاربة إن لم تصب عين الهدف فلا أقل من أن تقاربه وأن تبذل الوسعى وأن تبذل المجهود من نفسك سددوا وقاربوا في رواية في الصحيح وأبشروا إذا اجتهد العمل إذا اجتهد العبد في السداد والمقاربة إذا اجتهد العبد أن يكون لله عز وجل حيث أراد الله له أن يكون أن يراه حيث أمره وأن يفقده حيث نهاه إذا اجتهد في معاملة ربه سبحانه وتعالى وقطع منازل الطريق إليه فإن هذا مدعاه للبشارة فإن الله عز وجل ما أقامك على طاعته إلا وهو يريدك والله سبحانه وتعالى إذا أراد عبدا يسر له الأسباب إذا أردت أن تعرف, أين إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك وحينئذ إذا وجد العبد من نفسه أن تتيسر أسباب الطاعة لابد أن يستبشر وذلك بحسن الفأل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل وذلك بحسن الظن في الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به وذلك بالرجاء فالرجاء عبادة من العبادات يرجو العبد رحمة ربه سبحانه وتعالى يرجو العبد توفيقه وإحسانه علم العبد أن الخير كله بيد الرب سبحانه وأن الشر ليس إليه سددوا وقاربوا وأبشروا واخدوا وروحوا وشيء من الدلجه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوقات الأعمال أعطى الله الإنسان عمرا وهذا العمر مديد مهما قل فإنه أيام وساعات وشهور وأيام وهذا العمر تتوالى فيه ساعات الليل والنهار ويتوالى فيه الصيف والشتاء وموسم بعد موسم وجعل الله عز وجل لعباده في أيامه نفحات فأراد الله عز وجل من كل عبد أن يحرص على زبدة الأوقات وعلى ثمرة العمر ولهذا قال وغدو وروحوا كما في الرواية الأخرى واستعينوا بالغدوة والروحة والغدوة أول النهار والروحة آخر النهار وشيء من الدلجة أي آخر الليل هذه أشرف أوقات ينبغي أن يحرص كل إنسان على أن يقوم لله عز وجل فيها بالأعمال ولهذا جعل الله عز وجل في الغدوة والروحة جعل فيها عملاً واجباً وعملاً مستحباً جعل في الغدوة صلاة الفجر وجعل في الروحة صلاة العصر ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة الفجر والعصر وقال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكة بالنهار يصعد هؤلاء إلى ربهم بالأعمال في حين ينزل هؤلاء يسأل الله الصاعدين كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون إن كانوا على الحال الذي ارادها الله عز وجل والويل كل الويل لمن تسأل الملائكة حين عروجها إلى الله عز وجل في هذين الوقتين كيف تركتم عبادي؟ فيجيبون جوابا لا يسعد العبد إذا لقي ربه سبحانه وتعالى اغدوا وروحوا وجعل الله لذلك ايضا في هذه الأوقات من أعمال النفل ما جعل كأذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر يجتهد العبد في ذكر الله عز وجل ولعل هذا هو السر في ان الله عز وجل منعه من صلاه في هذا الوقت لكي يفرغه لذلك منعك الله ان تصلي بعد الفجر وان تصلي بعد العصر نافله حتى تشتاق الى العوده الى الصلاه مره اخرى فان الممنوع مرغوب يبقى العبد منتظرا مشتهيا ان يصلي لكنه ممنوع حتى ياتي وقت الاباحه بعد ذلك لكن في هذا الوقت لا يكون غفلا من ذكر الله يستعيد عن الصلاة بالذكر يقعد يذكر الله سبحانه وتعالى من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة والحديث في الترمزي بإسناد حسن وكذلك يصلي العصر ويجتهد في ذكر الله عز وجل أذكار المساء واخر كل شيء في الغالب يكون خيرا من أوله وأكثر السلف على أن آخر النهار خير من أوله كما أن آخر الليل بالإجماع خير من أوله ولهذا كانوا يؤثرون أن يبقوا بعد العصر في مساجدهم إذا, ي... إذا تيسر ذلك يذكرون الله عز وجل حتى غروب الشمس وهذا من الرواح وأصل هذا في كتاب الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والوقت الثالث ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك ترضى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا أرشد الله إلى نفس هذه الأوقات التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واغدوا وروحوا الغدو والرواح أوقاته أعمال كثير من الناس يقتل الوقت كثير من الناس بطال لا ترى له عملا لا في دنيا ولا في آخرة كثير من الناس يضيع حتى وقت النزول الإلهي وهو الوقت الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من الدلجه والادلاج السير بالليل من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله ظالية ألا إن سلعة الله الجنة من خاف أدلج الذي يخاف من الله عز وجل يدلج يواصل ويدأب في السير بالليل والنهار كما أن المسافر في السفر الحسي إذا خاف جعل يسافر ويقطع منازل الطريق بالليل قبل النهار وفي الليل تطوى الأرض طيا وكذلك في عمل الآخرة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا يفتح الله على عباده يدعوهم يبين لهم حتى يطلع الفجر وذلك كل ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل هل من كذا هل من كذا مهما يكون عند المرء من حاجة فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة لا يفوتنك هذا الوقت بعض السلف كان يستنكر أن يكون أحد لا يعرف قيام الليل يقول وهل يمكن لمؤمن أن لا يقوم الليل لكن صرنا في زمان تركنا فيه الغدوات والروحات والليل وأصبح الناس منصرفين إلى قتل أوقاتهم إلى قتل نفوسهم إلى قتل مستقبلهم يقول أحدهم أين تذهب هذا المساء كأنه يقترح عليه وليته اقترح عليه درسا من الدروس أو مجلس علم لكنه يقول في سينما كذا وفي مسرح كذا وفي ملهى كذا كلها اشغال تشغل العبد عن قطع منازل الطريق الى الله عز وجل بل صرنا في زمان لا يحتاج العبد ان يخرج الى ملهى او مسرح او سينما هو في بيته من خلال محموله يقضي الليل كله والنهار عامته في مساخر لحاجة من ورائها غالبا خير قليل في شر كثير ما زال يقلب فيما يقوله الناس وقد صار الناس كلهم أعلاما كل طفل فتح لنفسه حسابا هنا أو هناك صار ناشطا سياسيا وصار موجها وصارت كلماته تخرج على الدنيا زمان فيه من العجب ما يجعل الناس يقتلون أوقاتهم ويضيعون أعمارهم هذا يشاهد نكته وهذا يشاهد تعليقا من غير ذي قيمة ولا قدر ولا نفع حتى تضيع أوقات الأعمال حتى تضيع أوقات البناء أن يبني أحدنا مستقبله ويل لمن ضيعته هذه الأجهزة وهذه الوسائل وهذا التواصل يتواصل مع الدنيا كلها ولا يتواصل مع الله سبحانه وتعالى ومن عجب أن ترى أحدهم قد سهر عامة ليله ثم يقول للناس قوموا يا عباد الله إلى الصلاة جميل لكن ليته قام هو وترك هذا الذي ينشغل به أغدو وروحو وشيء من الدلجة يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحاجة إلى الأعمال وهذه أوقات مخصوصة جعلت جعلها الله عز وجل للأعمال وجعل الثواب يضاعف فيها ثم قال والقصد القصد تبلغ والقصد القصد تبلغوا القصد يعني أن يكون الإنسان قاصدا في سيره وسطا بحيث لا يغلو في عمله فينقطع ولا يجفو ويقصر وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله قصداً كان إذا عمل عملاً أثبته وكان عمله ديمة وكان يقول خير العمل أو أحب العمل إلى الله أدوابه وإن قل فإصابة القصد هنا هو التوسط بين الإفراط والتفريط فإن بعض العمال إذا اعتاد على العمل لا يزال يجهد نفسه في العمل. حتى ربما وصل إلى نوع من الملل أو ربما وصل إلى نوع من الإفراط يتجاوز به المشروع كما طلب عثمان بن مزعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا الدين لم يحرم الشهوة تماما كرهبانية النصارى ولم يبحها مطلقا كاباحيه الغرب الان ولكنه نظمها وجعل لها مصرفا حلالا وحذر من مسالك الحرام وقام عبد الله بن عمرو بن العاص بالقران كل ليله وصام كل نهار حتى انه تزوج فجاء والده الى امراته يسالها عن حال زوجها فاثنت عليه خيرا ثم قالت غير انه لم يفتش لنا كنفا ما راينا منه شيئا فغضب ابوه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله الم اومر انك تصوم كل يوم قال بلى يا رسول الله قال وتختم كل ليله قال بلى يا رسول الله قال لا تفعل لا تفعل ولكن صم من الشهر ثلاثة أيام قال يا رسول الله إني اطيق أفضل من ذلك فما زال به حتى قال له صم صيام داود فإنه لا افضل من ذلك كان يصوم يوما ويفطر يوما وأمره أن يختم القرآن كل شهر فجعل يقول يا رسول الله إني اطيق أفضل من ذلك فأمره أن يختم فيه ثلاث وقال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث هذا انكار النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الغلو والمبالغه ولعلك لا ترى احدا منهم في زماننا هذا لكن على كل حال لا ينبغي ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يفكر في ذلك كهؤلاء الثلاثه الذين اتوا الى بيوت ازواجه صلى الله عليه وسلم وسئلوا عن اعماله فلما اخبروا, وسألوا عن أعماله فلما أخبروا كانهم تقالوها فقال احدهم انا اصوم ولا افطر وقال الثاني وانا اقوم ولا انام وقال الثالث وانا اعتزل النساء فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم قال والله وانا اعلمكم بالله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كلا طرفي قصد الامور زميم وفي المقابل قوم يقصرون في الأعمال وهذا الذي ابتلينا به نحن في زماننا كان ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل الحديث في الصحيح كان يقوم الليل فترك قيام الليل نحن نقوم الليل في رمضان فما بالنا نتركه في غير رمضان هذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم نحن نترك الصوم كثير منا صوم النفل نترك كثير من الصدقات بخلاف الزكوات ونحوها لا بد ان يكون الانسان له عمل عنده من الصوم وعنده من الصلاه ومن الصدقه ومن الذكر لا بد ان يكون له حظ من هذه الاعمال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصد هو التوسط بين الإفراط وبين التفريط والقصد القصد تبلغ إذا أراد العبد أن يبلغ المنازل إذا أراد العبد أن يصل إلى ربه فعليه بسلوك القصد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دل عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق إلى الله عز وجل وإنما تقطع منازل طريق الآخرة بالقلوب لا تقطع بالأبدان إنما يقطعها العبد بقلبه ومن ثم احرص أن يكون عملك وأنت تعمل احرص أن يكون لا مجرد أمور ظاهرة وحركات للأجسام وللسان وغير ذلك ولكن احرص أن يكون العمل عمل القلب فإن العمل نوعان عمل الجوارح وعمل القلب خير العمل ما كان متعلقا بالقلب إذا وافق الجوارح القلب كان ذلك اثمر وأنفع وهكذا كان السلف لم يسبق السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكسرة صلاة أو ما أكثر من كان يصوم من التابعين أكثر من الصحابة والصحابة أشرف منهم لأن ما دار الأمر على أعمال القلوب قال الحسن ما سبق أبو بكر الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه ما الذي وقر في قلب أبي بكر إنه عبوديات القلب في الصحيح أن رجلا كان يصلي بهم إماماً فكان يصلي دائماً بقول هو الله أحد ثم يصلي بما شاء الله فاشتكه المأمومون ذهب المأمومون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إمامهم الذي لا يترك قل هو الله أحد وكان يقول اصلي بغيرها كما تشاءون لكن يصر على القراءة بها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاك إلى ذلك؟ قال يا رسول الله إني أحبها فإنها صفة الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة قارن هذا بنفسك وأنت تصلي دائما بقول هو الله أحد أيضا لكن لم يصادف في قلب نفس هذا المعنى لماذا نصلي بقول هو الله أحد ايسر أسرع أخصر خلص كما يقولون فارقوا بين من يصلي بقول هو الله أحد لكي يتخلص من الصلاة وبين من يصلي بقول هو الله احد والصورة واحدة أمام الناس لكن عند الله قال يا رسول الله إني أحبها إنها صفة الرحمن إنه لا يستطيع أن يترك الصلاة بقول هو الله احد لأن قلبه يتأثر بها لأنها صفة الرحمن الصورة في العمل واحدة لكن القلب غير القلب الروح غير الروح المعنى غير المعنى العمل غير العمل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أغدوا وروحوا وشيء من الدلجة فإنه يقصد ليس مجرد ظواهر الأعمال التي قد نفعلها وإنما يقصد ما يترتب على ذلك من حالة القلب هو وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قد يقوم أحدنا من الليل ربما كان مستيقظا او ربما يستيقظ لاجل الصلاه لانه تعود ويفتتح الصلاه ربما عامه الليل ولا يخشع قلبه ولا يرق قلبه فالصوره انه يصلي نعم يصلي لكن ثمره هذا ضعيفه ضعيف لاننا اصبحنا لا نركز على اعمال القلوب وانما نعد الركعات عدا ونسرد القراءه سردا أغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق الحمد لله العظم علينا المنة بالإسلام والسنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مقر بربوبية معتقد بوحدانية موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد رأى ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأعلمن من أمتي رجالا يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يردها الله في وجوههم يجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان قلت يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لئلا نكون مثلهم قال هم قوم من جلدتكم هم قوم من جلدتكم ويصلون كما تصلون ولهم حظ من قيام الليل لكن احدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها لكن أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها أعمال كثيرات لأعلمن من امتي أقواما يأتون بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا وهؤلاء القوم منكم من المسلمين لهم حظ من الصلاة بل من صلاة الليل وآفتوا هؤلاء أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها قد يرجع من مسجده وينظر في محمول ويجول في الدنيا فإذا به يشاهد وينتهك ويذهب ويروح ويجيء ينتهك حرمة الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا في أوقات مباركة فهذا أشد إذا كان في أزمنة فاضلة فهذا أقبح إذا لم يراجع ولم يتب ولم ينزع ولم يغير فهذا أسوأ وأسوأ ينبغي أن يخشى الإنسان على دينه وأن يراجع إيمانه وأن يسعى في صلاح حاله وأن يطمئن إلى عمله كان عامة السلف يخافون من قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كان أحدهم يعمل العمل فإذا ذكر هذه الآية خشي على نفسه مهما كان عاملا قد علم أن الله ذكر اقواما لهم أعمال لكن بدا لهم غير ذلك ظنوا أنهم بأعمالهم سوف ينجون إذا بربهم سبحانه وتعالى يجعلها هباء منثورة قد يستهين بعض الناس ببعض المعاني واستهانته بهذه الأمور يضره أي ما ضرر ينبغي على العبد أن يلاحظ هذا المعنى وأن يلاحظ معنى الخواتيم قد تكون موفقا الآن عاملا الآن بصيرا الآن ما الذي يدلك أن النهاية سوف تكون هكذا وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفس بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قزمان يوم أحد ما ترك شازة ولا فازة إلا أجهز عليها حتى قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما اجزا منا اليوم ما اجزا فلان لهذا الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار وانما عرف ذلك بالوحي فراقبه بعضهم فاذا بالخاتمه تخونه احوج ما كان اليها ما زال يضرب هذا ويقتل هذا حتى اصابته جراحه فاشتد ألمها عليه فلم يصبر فتحامل على سيفه فقتل نفسه فرجع الرجل يقول أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن خفيا على الله وإن خفي على الناس إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وان العبد لا يعمل بعمل اهل النار ايضا فيما يبدو للناس لكن الله سبحانه وتعالى عنده بواطن الامور ولهذا ترى كثيرا من المسرفين الذين يتصور الناس بنظرتهم انهم من اهل النار يفتح الله عز وجل عليهم في اواخر الايام فيحدث لهم انابه وتوبه وعملا صالحا يتعجب الناس منه ثم يقبضهم الله عز وجل على ذلك فملاحظة الخواتيم هذا الذي دوخ العباد وعدم الركون إلى العمل هذا الذي رفع هؤلاء الصالحين وهذه المعاني هي التي ينبغي أن نتأملها كثيرا وخصوصا في هذه الأيام أيام العمل انتصف رجب وما أسرع ما انتصف وغدا نقول انتصف شعبان وما أسرع ما انتصف وغدا نقول ماذا رمضان الى ربه سبحانه وتعالى فاين العاملون واين الطالبون لسلعه الله سبحانه وتعالى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليه واهدنا بنورك اليه وردنا إلى دينك ردا جميلة اللهم اجمع كلمة المسلمين واحد بين صفوف المؤمنين اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فاشقق عليه اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة